إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسفر قوم من قوم عسى 119. عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا لساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب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 يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون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 126. رفو القرآن المجيد 127. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَأْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَتُهُ وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبًا وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَايِ مَا أَمْمُ بَارِكَ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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد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 لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم أهلنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشًا هم أشد منهم بطشًا فنقّبوا في البلادها الممحيص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 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشطق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرواء فالحاملات وقراء فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أوفك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 قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين 113. مسومة عند ربك للمسرفين 114. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين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 وَالْأَظْفَرَشْنَا فَنَعْمَلُ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ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 متكئين على سرّ مصفوفة وزوجناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم درديتهم بإيمان الحقنا واتبعتهم درديتهم بإيمان الحقنا بهم درديتهم وما أَلَتْنَا هُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِشْيَ من كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَجْنَاهُ بِفَاكِهَتِهِ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأَسَلَ لَغُونَ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ متنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشرقين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 أم لهم سلَمُ يَستَمِعُونَ فيهِ فَاللَّيَأْتِ مُستَمِعَهُ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَم لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِمَّا غَرَمٍ مُثْقَلٌ أَم عِيَادَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ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 ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمت ضيزة إن هي إلا أسماء سميتها أنتم أسماء سميتها أنتم وأبائكم 111. الله بها من سلطان 112. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى 113. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَبْطَأُ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 يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد ممتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 110. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر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 فكيف كان عذابي وندر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي وندر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِدٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إنا إذا لفي ظلاله وسر أُلقي الذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشد سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَابُ الْأَشِدُّ إِنَّ مُرْسِلًا قَتَفَ فِتْنَتَ الَّهُمْ فَأَرْتَقِبُهُمْ وَاصْطَبِرْ 111. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر 112. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر 113. فكيف كان عذابي ونذر 114. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر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 111. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 112. ولقد جاء آل فرعون النذر 113. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر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 والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تفسروا الميزان والأرض وضعها للأنام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 مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آل إربكوا ما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمزجان فبأي آل إربكوا تكذبان.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 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفدو من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تفدو من أقطار السماوات والأرض فانفدو لا تنفذون إلا بسلطان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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْذَبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ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 وجن الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيه النقصارات الطرف لم يطمهن إنس، لم يطمهن إنس قبلهم ولا جان.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 وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان مُدْهَانَ مَتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِمَا عِينَانِ الظَّاهَقَتَا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 متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم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 وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ 111. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 112. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 113. لآكلون من شجر من زقوم 114. منها البطون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 اَثَرَ أَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ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 111. تنزيل من رب العالمين 112. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 113. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 114. فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون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 بشرعكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبِس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فلتمسونه راء فضرب بينهم بسور له باب باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور 119. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير 110. ألم يأنل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟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 إن المصدّقين والصدّقات وأقرض الله قرضا حسنا وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجرا كريما والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدّيقون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 وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الخفر نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما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 فأتين الذين آمنوا منهم أجرهم فأتين الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولهم يؤتكم كفلين من رحمته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 يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 112. وتناجوا بالبرج والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون 113. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا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 اللهم خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ماهم منكم ولا منهم ماهم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون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 ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنسهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون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 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولد القربى, القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم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 يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يُقْشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 لَئِنْ أَخْرَجُوهُ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُنَّ الْأَدْبَارَ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثَرِ الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَاقُوا بَلَأَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إذْ قَالَ لِلْإِنسانِ كَفْرٌ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِن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 111. هو الرحمن الرحيم 112. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس 113. السلام, السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 114. سبحان الله عما يشركون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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتقون اليهم بالموده وقد وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرعون إليه بالموادة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَن يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ايذ قفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطون اليكم ايديهم والسانتهم ويبسطون اليكم ايديهم والسانتهم بالسوء ود ودوا لو تكفرون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 إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومن ما تعبدون من دون الله إن براء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كثرة بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا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 111. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم 112. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتُم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين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 يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار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 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان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 وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسولي يأتي من بعدي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 قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين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 والله ذو الفضل العظيم 122. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 123. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرضون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا إذا نوّدِي للصلاة من يوم الجمعة فَسَعُوا إلى ذكرِ الله وَذَرُ البَيْع 122. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 123. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 124. وإذا رأوا تجارة أو لهوا ينفضون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 119. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون 110. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون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 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها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 119. من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم 110. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله مستطعتم وسمعوا وأطيعوا وأفقوا خيرا لأنفسكم وَمَن يُقْشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَرِيمٌ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء تطلقهن لعدتهن وأحص العدة واتقوا الله ربكم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 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتن ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن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 ولا تضاضوهن لتضيق عليهم وإن كن أولات حمل فأفقو عليهم حتى يضعن حملهن فإن أضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف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 أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا 111. قد أحسن الله له رزقا 112. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير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 فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات فيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهل كم نار نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاض شدائد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجذون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا وعنكم سيئات ويُدخلكم جنات ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم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 ومرأة بنت إبراهيم التي أحسنت سرجه فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربه وفوت به وكانت من القاتين. بسم الله الرحمن الرحيم